احذر دنياك وغرتها واحذر أن تبدلها طلبا يا طالبها لا تله بها كم تاه بها ملك غصبا فالعمر مضى والشيب أتى والموت لحينك قد قربا بادر بالتر توبوا وكن فطنا لا تلقى بجيرتك النصب فلعل الله برحمته يلقي بالعفو لنا سببا فلعل الله برحمته يلقي بالعفو لنا سببا